بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن والسلام وعلى أشهد المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين الفصل الثاني غزوة بدر الكبرى المبحث الأول تاريخ الغزوة حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال التمسوها يعني ليلة القدر في سبع في سبع عشرة وتلى هذه الآية يوم التقى الجمعان يوم بدر قال أو تسعة عشرة تسعة عشرة أو إحدى وعشرين سبعتاشر تسعتاشر وواحد ومن حديث ابن مسعود أيضا قال في ليلة القدر تحروها ل21 بيقين صبيحتها يوم بدر اه يب... صبيحتها يوم بدر قال ابن حجر واسقلي رحمه الله اما غزوه بدر فمتفق عليه بين اهل السير ابن اسحاق وموسى بن عقبه وابو ابن اسحاق وموسى بن عقبه وابو الاسود وغيرهم واتفقوا على انها كانت في رمضان قال ابن عساكر والمحفوظ انها كانت في يوم الجمعه وروي انها كانت في يوم الاثنين وهو شاذ ذنب ثم الجمهور على أمنها كانت سابع عشرة وقيل ثانية عشرة وجمع, وجمع بينهما بأن الثاني ابتداء الخروج والسابع عشر يوم الوقعة قلت وخلاصة الأمر كما جاء في قول ابن حجر رضي الله عنه أن الخروج كان في الثاني عشر والسابع عشر يوم الوقعة يوم الوقعة بقى ماذا كده يوم الوقع يعني ما حصل فيه النزال يعني والتاسع عشر كان في قول ابن مسعود الثاني في القول الثاني يعني ابن مسعود هو انتهاء الغزوة وخاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقيم في عرصة أي قوم يغزوهم ثلاثا كان يقيم في المكان بتحهم ثلاثيان كذا فعل في بدر كما سيأتي بيانه المبحث الثاني مرحلة ما قبل المعركة واحد إرسال العيون للتجسس على قوافل قريش من حديث أنس الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبسه أو بسبسه اسمه إيه عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان فجاء وما في البيت أحد غير وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما استثنى بعض نسائه أو بعض نسائه قال فحدثه الحديث قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا شيء مطلب يعني وهو عين قريش فجاء رجال يستاذنونه في ظهرانهم في علو المدينه فقال لا الا من كان ظهره حاضرا حد يقول حبيب. الظهر اللي هو ايه الركوبه يعني تنيمين من المشاورة الأولى من الرسول صلى الله عليه وسلم للأصحابي في المدينة من حديث أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سوفيانا قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه وقام سعد بن عبادة وقال ايانا تريد يا رسول الله او بيشاور في الخروج فسيدنا ابو بكر يقول له طبعا احنا معاكوا سيدنا عمر فهو يعني دول المضمونين مش كده دول حياتهم كلها باعينها لله وسبوا اموالهم في لا يمنعهم من يخرج مانع وهو يعلم أنهم يخرجون إذا أراد الله عز وجل وإذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عايز يأكد على من؟ على الأنصار ويندل عدين في بلادهم فمنهم اللي يحتمل أنه يكسل أو أنه يجبون أو نحو هذا قال ايانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده لو امرتنا لو امرتنا ان نخيطها للبحر لا خضناها يعني نخيط الظهور اللي هي الركائب يعني الخيط لو قلت لنا تدخلوا بها البحر هندخل بها البحر ولما يدخلوا البحر يموتوا ولا يعيشوا هيغرقوا يعني ولا هي... هيبضلوا عايشين ها؟ هينجوا؟ ميه اللي هينجوا؟ ينجون ايه؟ ناري. انا بقول هيموتوا ولا يعيشوا ايه اللي جاب النار دلوقتي؟ هيموت ولا هيعيشوا هيموتوا اللي قال هيمشي على البحر حصل اولي بس مين قال ان المرضى هيمشوا على البحر ده المشي ده كان بعدين بعد وفاه النبي بالزمان ما تفرقش معاهم وما يعرفوش لو قال لهم البحر يدخلوا البحر ماتوا ماتوا عاشوا عاشوا ما تفرقش معاهم لا يعلمون ولا يبالون طالما أمره يفعله ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا يعني لو ده اسم موضع يعني لو قلتنا روحوا لحتة الفنية بعيدة أو غير قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا يعني حثاهم على الخروج فخرجوا طبعا قوم موسى قالوا ايه اذهب انت وربك فقاتله ان هنا قاعدون اما هذا فقال ونحن نقول اذهب انت وربك قاتله ان معكم قاتل صلى الله عليه واله وصحبه دعوة الرسول عليه السلام الناس للخروج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفل قموها فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا وكان أبو سفيان حين دنى من الحجاز يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان خوفا على أمر الناس حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا استنفر أصحابه لك ولعيرك فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم ابن عمر الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرض لها في أصحابه فخرج ضمضم بن عمر سريعا, سريعا إلى مكة فإن ممر أربعة من قلة المراكب من الجمال والخيول من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان قال وقال مين بقى القل الأولانية وقال التانية قال ابن مسعود من قال الثانيه عليك ولا ايه بقى سمعنا ابو الوبه يا مذكور مثلا طيب. يظهر سيدنا عليه وقال, وقال وكانت عقبات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال نحن نمشي عنك فقال ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغناء من عن الأجر منكما ومن حديث علي بن أبي طالب طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه قوة ثلاثين رجلا صلى الله عليه وسلم ومن حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال لقد أتينا ليلة بدر وما فينا إلا نائن إلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني إي وما فينا إلا نائن إلا كانوا نيمين يعني كانوا نيمين أبليها إنما النبي مكانشنائي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو وما كان فينا فارس إلا المقداد عدد المسلمين في غزوة برد حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدثوا أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة للأقل يذكر في اللغة العربية أولا يقول شيء لا بضعة عشر وثلاثمائة ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان عدة أهل بدر عدة أصحاب طالوتا يوم جالوت ثلاثمائة هنا عكس العدد نعم ن اه كم ممكن نقول الايه العدد الايه اللي مؤمن ثلاثه يعني كلمه مؤمن مالها اللي جاوزوا معهم نهر كان فيهم حد غير مؤمن ولم يجاوز معه الا مؤمن دي جمله اعتراضيه اما بضعات 10 فده خبر اللي خبر يعرب كده بيتعطى 10 طريق ايه يا خبر ايه خبر ايه خبر أنه مل على عدة أصحاب طالوت إيه يا نتحدث أن عدة أصحاب بدري على عدة أصحاب طالوت إجدال خبر شبه جملة خبر طيب ما البضعة عشر دي مبنية دي يعرابها ايه خبر تاني خبر تاني بدل ايه بس مؤمن مؤمن ايه يا دكتور مؤمن بضعة عشر يعني بقى شيل المؤمن وحط بضعة عشر ده مكلام مقبول دي جملة اعتراضية ولما يجاوز معه إلا مؤمن دي جملة اعتراضية حط بين شرطتين شرطة قبل ولم وشرطة بعد مؤمن وبضعة عشر خبر تاني خبر تاني ماشي مش بدل من حاجة البدل علامة البدل جواز حزف المبدل منه تقول قال الفاروق عمره ده البدل هو الفاروق وهو عمر ده مكان ده إنما الخبر ما تحصل به فائدة جديدة تقضيها نسبة أو نحو هذا فنقول جاء الطلاب نائمين متأخرين غير مذكرين عليهم لعنة رحمه الله الملائقه الناس اجمعين ودي مجموعه اخبار خبر اول وثاني وثالث وسابع عبد الله بن عمر بن العصر رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدم في ثلاثمائة عشر رجلا من أصحابه ذكر الحديث هنا تلتمية وخمستاشر مناك تلتمية هذه الرواية تنفي التي قبلها لاحتمال أن تكون هذه الرواية لم يعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي لحق بهم بواحد اللي بعد ما مش خرب هو مين